اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضاء وارضى عن أصحابه رضاء الرضا اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعدد من مضى من خلقك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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد اوراق الزيتون وجميع الثمار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما اطلم عليه الليل واضاء عليه النهار اللهم وصل على سيدنا ومولانا محمد على آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين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 فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج